قَالَتْ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالَتْ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالَتْ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ لعليهم حجاره من طين مسلم ارسل عليهم حجاره من طين مسلم ارسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين عند ربك للمسرفين فَأخرجنَ من كان فها من المُؤمنِنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنِنين فأخْرجنا منن كان فيها من المُؤمنين فمَا وجددن فيها غيرَ بيدٍ من المُسممين فمَا وجدن فيها غيرَ بيدٍ من المُسممين فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد اذ ارسلنا عليهم العقيم وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تدر من شيء اتت عليه الا جعلته كرميم ما تدر من شيء اتت عليه ما تدرون من شيء اتت عليه الا جعلته كرميم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وفي ثمود حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَنَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ فَنَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ لَنَسْتَطَاعُ مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ إِنْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ, إنهم وَقَوْمَ نُوحٍ نُنَذِّرُ قَبْلَ أَنَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ 124-ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 125-ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 126-ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 127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 كَذَلِكَ مَن آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ الرَّسُولُ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَلِكَ مَن مِن قَبْلِهِمُ الرَّسُولُ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَتَوَاصَوْا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ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 الزاقذ القوة المتين ان الله هو الرزاقذ القوة المتين ان الله هو الرزاقذ القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فإِنَّ للَِّذينَ ظَلَمُوا ذَنوا بَم مِثلَذَنُ بِأَصْحَابِم فَلَا يَسْتَجِون فَإِنَّ للَِّذينَ ظَلَمُ ذَنُوا بَم مِث لَذَنُ بِأَصْحَابِم فَلَا يَسْتَعجُِون فَول لِمَّذينَ كَفرَومِي يَومِهِمُ الذي يُعَُون وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَادُونَ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَادُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وكتاب مسطور وكتاب مسطور وكتاب مسطور رق منشور رق منشور رق, منشوري رق, منشوري رق, منشوري رق منشوري البيت المعمور البيت المعمور البيت المعمور واسق في المرفوع واسق في المرفوع واسق المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ان عذاب ربك لواقع ان ربك لواقع. ما له من دافع ما له من ما له من دافع يوم تمور السماء مورى يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَوَيْلٌ الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعى يوم يدعون الى نار جهنم دعى يوم يدعون الى نار جهنم دعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النار تكذبون لا تبصرون افسحونها ذاا لا تبصرون راسخون هذا لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون اصلوها فاصبروا لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اسْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ ونعيم. إَِّ الْ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَنَعم إَِّ الْ المُتَّقينَ فِي جََّّاتِ وَنَعم فَكِينَ بِمَا أَتَهُمْ رَضّمْ وَقَاهُم رَبّهُمْ عَذاَابَ الْ الجَخِيم فَكِينَ بِماَاأَتَهُمْ رَبُهُم وَقَاهُم رَبّهُمْ عَذاابَ الْ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اتكائن على سرر مصفوفه وزوجناهم وزوجناهم بحور عين على سرر مصفوفه وزوجناهم وزوجناهم بحور على سرر مصفوفه وزوجناهم وزوجناهم بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ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 فَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَرُونَ فَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَرُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا نَغْمِي فِيهَا وَلَا تَئِينُ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا نَغْمِي فِيهَا وَلَا تَئِينُ يتَنَزَعونَ فِيهَا كَأسَل ل لَغون فِيهَا وَلا تَأسين وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانَ لهُم كَأََّهُم لُغْن مَكْنُون بيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمان لهُمْ كَأََّهُم لُغْن مَكنُون بيَقُوفُ عَلَيْهِم غِلْمانَ لَهُم كَأََّهُم لُغْنُ مَكْنُون اقبل بعضهم على بعض يتساءلون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا ان كنا قبل في اهلنا مشرقين قالوا ان كنا قبل في مشرقين قالوا ان كنا قبل في اهلنا مشرقين فمن الله علينا ومقانا عذاب السموم فمن الله علينا ومقانا عذاب السموم فمن الله علينا ومقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعو ان ه هو البر الرحيم ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فذكر فما انت لنعمه ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما انت لنعمه ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما انت لنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب ان يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين قل تربصوا فاني معكم من المتربصين قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تامرهم احلامهم بهذا أم هم قوم أَمْ تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم قاغون ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم قاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون ام الياتو بحديث مثله ان كانوا صادقين الياتو بحديث مثله ان كانوا صادقين الياتو بحديث مثله إن صادقين ان خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ان شيء ام هم الخالقون أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ مَعِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ مَعِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام له البنات اَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ اَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ يُرِيدُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَم لَهُم إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَم لَهُم إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَم لَهُم إِلَٰهٌ وَإَرَ كِسْفًَا مِنَاسْتَم إساقِطَي يَقولُ سَحابُ مَركُم وَإَرَ كِسفًَا فَذَرهُم حتىَ يُولاقُ يَوْمَهُم الذي فيه يُصعقُون فَذرهُم حتىَ يُولاقُ يَوْمَهُ الذي فه يُصعقُون فَذَرهُم حتىَ يُولاقُ يَمَهُ الذي فيه يُصعقُون يَوْمَ لا يغْنعَنْهُ كَدُهُ شَيْئَو وَلَهُ يصَرون يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عذابا دون ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِم للَّذينَ ظَلَوا عَذابَ دَُ ذَلِكَ وَلاِ أَكسَرَهُم لا يَعلمون وَإِمنَ للَِّذينَ ظَلَمُوا عَذابَ دَُ ذَلِكَ وَلِ أَكسَرَهُم لا يعلمون فَصْبِِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِكَ بأَعيُوننَا وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ حينَ تَقوم اصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم اصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار ومن الليل فسبحوا اذبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما قوى ما ضل صاحبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى انه الا وحي يوحى انه الا وحي يوحى علّمه شديد القوى علّمه شديد القوى علّمه شديد القوى نومرة فاستوى نومرة فاستوى نومرة فاستوى وهو بالافق الاعلى وهو بالافق الاعلى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلّى ثُدَن فَتَدََّثَُّدَن فَتَدََّ فكانَ قابقومْ سَيْنِ أَوْ دن فكان قاب قْ سين أَْ أأَدنا فَك قاب قْ سَيْنِ أَْ أدنا فأَح إ عَبدهِمَا أَحَا فأَْح إ عَبدهمَا ما الفؤاد ما راى ما كذب الفؤاد ما راى ما كذب الفؤاد ما على ما يرى أفاتمارونه على ما يرى أفاتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى ولقد رااه نزلة اخرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة, عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اذ يغشى السدرة ما يغشا ما ذا غلبصر وما طغى ما ذا غلبصر وما طغى ما ذا غلبصر من ايات ربه الكبرى لقد را من ايات ربه الكبرى لقد را من ايات ربه الكبرى فأيتم لا توعز فرأيتم لا الْأُخْرَى أَلَكُمُ لا وَلَهُ الأُوس ت ألَكُ وَلَهُ الأُوس اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُنَّ أُنثَىٰ كَذَٰلِكَ إِنْ قِسْمَةٌ ۑ ظَنِيَّةٌ كَذَٰلِكَ إِنْ قِسْمَةٌ ۑ ظَنِيَّةٌ كَذَٰلِكَ إِنْ قِسْمَةٌ ۑ ظَنِيَّةٌ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا, سميتموها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 ان الله بها من سلطان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ان هي الا اسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما الطان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى امل الانسان ما تمنى امل الانسان ما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 كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى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 كَتَتسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا إلا الحياة الدنيا فأعرض عمن تولى عن إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن 124. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 125. وذلك مبلغهم من العلم 126. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وذلك 124. وإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 125. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا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 119-الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 فَأَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى فَأَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى فَأَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يراه أَعْذُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ ويزر اخرى الا تزر وازره وزر اخرى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان إلا ما سعى وان ليس للانسان الا سعيه سوف يرى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأُوفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأُوفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأُوفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ, وأبكى وأنه هو أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِن نُ قَفَةٍ إذَا تُمناَا وَأََّ عَلَيهِم نشْئَةَ الأُخْرى وَأَنَّ عَلَيهِم نشْئَةَ الأُخْرى وَأََّ عَلَيهِم نشْئَةَ الأُخْرى وَأَهُ هوأَغْنَا وَأَقنَا وَأََّهُ هوأَغْنَا وَأَقُنَا وَأََّهُ هو أَغْنَا وَأَقُنَا انه هو رب الشعراء فانه هو رب الشعراء فانه هو رب الشعراء فانه اهلك عاد الاولى فانه اهلك عاد الاولى فانه اهلك عاد وتمود فما ابقا وتمود فما ابقا وتمود فما ابقا وقوم نوح من قبل انهم كانوا انهم كانوا هم اظلم واطغى وقوم نوح من قبل فَطَمَنُ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا إِنَّهُمْ كَانُوهم أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةُ أَهْوَى فَغَوَى الْمُؤْتَفِكَةُ أَهْوَى فَغَوَى مَا غَشَّى غَشَّاهَا مَا غَشَّى غَشَّاهَا مَا غَشَّى غشا غشا بِأَيِّ آلَ فكتتمرا فبأي آله ربك تتمرا هذا نذير من النذر الاولى هذا نذير من النذور الاولى هذا نذير من النذور الاولى أذفت الآثفة أذفت الآثفة أذفت الآثفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس الله كاشفة ليس لها الله كاشفة أف من هذا الحديث تعجبون أف من هذا الحديث تعجبون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 بسجد لله وعبده بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة ان شق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه ان شق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه ان شق القمر وَإ يَرْوا آيَتَي يُعْرِضُ وَيقولُوا سِحْرُم مستَُْمِ وَإ يَرْووا آيَتَي يُعِضُ وَيَقولُوا سِحْرُم مستَُْمِ وَإ يَرْوا آيَتَي يُعرِضُ وَيَقولُوا سِحْرُم مستَُْمِر وَكَذَّبُ وَاتَّبَعُ أَهُْوى وَكُلُّ أَممرٍْ مُْتَقِ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ ما فِيهِ مُزْدَجَر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ فِيهِ مُزْدَجَر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُم يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إلى شيء نكر تَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكِرَ تَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكِرَ خَشَعَ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ خَشَعَ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كأنهم جراد منتشر. والشعن أصارهم يخرجون من الأجداتك أنم جاد م تشر أحطعين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم عصرِ أحطعين إلى الد يقول الكافِرون هذا يوم عصر أحطعين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم عصر. كَذَّلت قَِلَهُم قَوْم نحيِ فَكَذَّبُ عَبدَناَا فَكَذَّبُوا عَدَناَا عبدنا وَقالَاوا مَجُْونُ وَصدْدُجِ ف كَذَّلَ قَوْمُ نُحيِ فَكَذَّبُ وَعَبدَناَا فَكَذَّبُ عَدَناَا وَقالَاوا مَجُْونُ وَصدْدُجرِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرَ فَدَعَا لنتصر ففتحنا ابواب السماء ماء منهمر ففتحنا ابواب السماء ماء منهمر ففتحنا ابواب السماء ماء منهمر وفجرنا الارض عيونها فالتقى الماء على ان قد قدر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وفجرنا الارض عيونا فالتقى وحملناه على ذات الواح مدثر وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي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 <سؤال> إِ أأَْرسَلْنا عَلَْهِمْ رحَ صَصَر رحَ صَصَر في يَوْمِ نَحْسٍ مستَْمِ إِا أسَلنا عَلَْمْ رحَ صَصَرى رحَ صَصَر فيِي يَوْمِ نَحْسٍ مستَْمِ إِا أرسَلنا عَلَِْمْ رحَ سرصَرى ريحا صرصر في يوم نحس مستمر تنسع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر تنسع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر تنسع الناس كانهم نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ كَذَّلَ سَمُودُ بُِّذُرْ كَذَّلَ سَمُودُ بِنّذُرْ كَذَّلَ سَمُودُ بِنّذُرْ فَقالَاوا أَذَشَرًَا مِا وَاحدًا اتَّبِهُ إِا إذََّ فِي بَالٍِ وَسُر فَقالَاوا أَذَ شَرًَا مِا وَاحدًا َاتَّبِهُُ إِا إِذََّ فِي بَال فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن دِينِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن دِينِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ عَلَيْهِ مِن دِينِنَا بَلْ هُوَ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَرَتْقِبُوهُمْ وَاصْطَبِرُوا وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَرٍ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَرٍ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ فنادوا صاحبهم فتعاقوا فعقر فنادوا صاحبهم فتعاقوا فعقر فنادوا صاحبهم فتعاقوا فعقر فكيف كان عذابي وندر فكيف كان عذابي وندر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُنتَظِرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُنتَظِرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُنتَظِرِ وَلَقد الصونَ القرآن للذكفَهًا من مُدك وَلَقد الص القرآن للذكرفَه من مُدك وَلَقد الصون القرآن للذكرفه من مُدكر كلت ف ط بِ النُذر كَّلت ف ط بِ النُذر كلت ف ط بالُّذر <سؤال> إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَاصِبًا إِلَّا آلَ بسَحَو إِا أَسَلنا نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَقْشَةَ نَافَةٍ تَمَارُدِ النُّذُرِ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَقْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر فَدوق عَذااب وَنُذر وَلَقد يَ الصَّوْن القُرآنَ للذكرِ فَهل مِن مُدكل وَلَقد يَ الصوْن القُرآنَ للذكرِ فهل مِن مُدك وَلَقد يَ الصْنَ القُرآانَ للذكرِ فَ هلل مِن مدك وَلَقد جاأَآلَ فعو الننُذُر وَلَقد جاأَآلَ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عزيز كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَفَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ دَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَفَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ دَرَاءَةٌ فِي ابو فاركم خير من اولائكم ام لكم دراءه في الذبر ان يقولون نحن جميع متصل ام يقولون نحن جميع متصل ام يقولون نحن جميع متصل سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر فللساعه موعدهم والساعه ادهى وامر فللساعه موعدهم والساعه ادهى وامر فللساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ان المجرمين في ضلال وسعور إن المجرمين في ضلال وسعور ان المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسخرا يوم يسحبون في على وجوههم ذوقوا مسخرا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ان كل شيء خلقناه بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ فِي الْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ فِي الزُّبُرِ وكن شيء فعلوه في الزبر وكن شيء فعلوه في الزبر وكن صغير وكبير مستقر وكن صغير وكبير مستقر وكن صغير وكبير مستقر ان المتقين في جنات ونهر إن الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ فِي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران علم القران علم القران خلق <علّم الكرآن> <صرق> الانسان طَلَقَ الْإِنْسَانَ لَمْهُ الْبَيَانَ لَمْهُ الْبَيَانَ لَمْهُ البيان, الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان الا في الميزان الا في الميزان الا تطغوا في الميزان ما اقيم الوزن بالقسط ولا تغسر الميزان ما اقيم الوزن بالقسط ولا تغسر الميزان ما اقيم الوزن بالقسط ولا تغسر الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فالحب ذو العصف ورويحان فالحب ذو العصف ورويحان فالحب فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق القن انسانا من صلصال كالفخار وخلق الجن مارج من نار وخلق الجن من مارج من نار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء فبئكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان لينهما برزخا لا يبغيان لينهما برزخا لا يبغيان لينهما برزخا لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تكذبان يخرج منهما اللؤل والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ج مِنهُ اللؤلُ وَمَرج قَذِ أي ألَ يكم تُكَذّبان قَذِ أي آلَ يبكمَا تكَذذبان قَذِ أي وَلَهُ جَار المُن شَاءاسُ فيِي البَحركَ وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فويبقى وجه ربك ذو الجلال وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان في السماوات والأرض كل يوم في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنفرغ لكم ايها الثقلان سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان فباي الاء ربكما تكذبان آلاء ربكما تكذبان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 يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الائ را بدكما تكذبان 121- فبأي آلاء ربكما تكذبان 122- يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران 123- فبأي تس عَلَيك ما شظ م النارم وَنحاسُ فَلا تَصان تسَل عَلَيك ما شظ م النالِم وَنحاسُ فَلا تَصان فبأ آلَ إَكم تكَذذبان فأَ آ لأي آلاء ربكما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فاذا السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم بالنواصي والأقدام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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء كُمَا تكذبان وبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة ولمن خاف فالمن صافَ مَ قان رَبّ جَّة فبأَأَلَ إ رَبّكمَا تكذبان فبِأَ ألَ إ رّكمَا تُكَذبان فبِأَأَلَ إ رَّكمَا تُكذبان ذَوتأَفْنان فبأي <تكذبان> <تكذبان> آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان فيهما <تجريان> عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فذي اي الاء ربكما تكذبان فذي اي على كرسين بغاؤها من استبرق وجنا الجنتين دان تَكِئِينَ على فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ تَكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. فيهن قاصرات الضرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 126. فيهن قاصرات الضرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 121-قاصرات الخرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 122-فبأي آلاء ربكما تكذبان 123-كأنهن الياقوت والمرجان 124-فبأي آلاء ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان دَأَهُ الياقوتُ وَالمَوجان فَأَهُ الاقوتُ وَالمَوجان فَبأَ آلَ إ رَبِّك مَا تُكَذّب فَبأَ آلَ إَّكُ مَا تُكَّب فَبأَ الجزاء الاحسان الا الاحسان الجزاء الاحسان الا الاحسان الجزاء الاحسان الا الاحسان فباي الاء ربكما تكذبان فباي الاء ربكما تكذبان بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّةٌ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّةٌ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّةٌ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بِأَيِّ مدهمت مدهمت مدهمت بأي آلهة ربكما تكذبان بأي آلهة ربكما تكذبان بأي آلهة ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحثتان فيهما عينان نضّاختا فيهما عينان نضّاختا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهِنَّ خَيْرَاتُ الْحِسَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ الْحِسَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ الْحِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فجور مقصورات في الخيام فجور مقصورات في الخيام مقصورات في, في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقمثهن انس قبلهم ولا جان لم يقمثهن انس قبلهم ولا جان لم يقم مثله انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تكئين على رفره خبر وعبقرين حسان تكئين على رفره خبر وعبقرين حسان تكئين على رفره خبر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء قومات تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة حافظة ورافعة خافضة ورافعة خافضة ورافعة الى رجة الارض رجا الى رجة الارض رجا الى رجة الارض رجا وبست الجبال بسى وبست الجبال بسى وبست الجبال بسى فكانت هباءا فكانت هباء منثرا فكانت هباء منثرا وكنتم ازواجا ثلاثه وكنتم ازواجا ثلاثه وكنتم ازواجا ثلاثة اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه <تصفيق> اصحاب المشؤمه ما اصحاب النشمه فاصحاب <تصفيق> المشؤمه ما اصحاب النشمه <تصفيق> السابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون اولئك المقربون اولئك المقربون اولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم في جنات النعيم تُمْنِ مِنَ الْأَوَّلِينَ ثُلثٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ثُلثٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ عَلَى, سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون لأكوابٍ وأباريق وكأسٍ من معين لأكوابٍ وأباريق وكأسٍ من معين لأكوابٍ وأباريق وكأسٍ من معين لا يصدعون عنها ولا ينسفون لا يصدعون عنها ولا لا يصدعون عنها ولا وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم غير مما يشتهون ولحم غير مما يشتهون ولحم غير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين اللؤلؤ المكنون كامثال اللؤلؤ المكنون كامثال اللؤلؤ المكنون جزاءا بما كانوا يعملون جزاءا بما كانوا يعملون جزاءا بما كانوا يعملون لا يسمعون فِيهَا لَغَوًا وَلَا تَأْسِيمًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلَا تَأْسِيمًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلَا تَأْسِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا إِلَّا اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر النخدود في فَطَلْحٍ مّنضُودِ فَطَلْحٍ مّنضُودِ وَظِلٍّ مَّمدُودِ وَظِلٍّ مَّمدُودِ وَظِلٍّ مَّمدُودِ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَفَاكِهَةٍ وَفكِهَةِ كَثَِ لا مَقطُوعتِ وَل مَن لا مَقطُوعتِ ولا مَن عَهَا لا مَقطُوعتِون وَل مَنّوا عَهَا وَفرُرُجم مَرْرفُ عَهَا وَفرُررجم مَرْرفُ عَهَا وَفرُررجم مَرْرفُ نْ شَأْنهَُّ إِ شَ إا أَنْ شَأْناهَُّ إِ شَ فَجَعلناهُ النابَكَرا فجَعلناهُ بَكَرا غُرُبًا أَتْرَادًا لأَصْحَابِ اليَمِينِ لأَصْحَابِ اليَمِينِ لأَصْحَابِ اليَمِينِ سُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ سُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ سُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ وَسُلَّتٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَنَ أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَنَ أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَنَ أَصْحَابُ الشِّمَالِ في سَمُونٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِن يَحْمُومٍ وَظِلٍّ مِن يَحْمُومٍ وَظِلٍّ مِن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ انهم كانوا قبل ذلك مترفين انهم كانوا قبل ذلك مترفين انهم كانوا قبل ذلك وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَلَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَلَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أيها المكذبون من شجر النزقوم من شجر النزقوم لاكلون من شجر النزقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمين فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين فشاربون شرب الهين هذا نذرهم يوم الدين هذا نذرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرئيتم ما تمنون افرئيتم ما تمنون افرئيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسروفين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسروفين نحن قدرنا بينكم الموت وما عَلأَنُّ بَدِّ لَ أَمْسَلَكُم وَلُن شِئأكُمْ فيِي مَا ل تَلَمون عَ أَنُّ بَدِّلَ أَمْسَلَكُمْ وَنُ شِئَكُمْ فيِي مَا ل تَلَمون عَل أَنُّ بَدِّلَ أَمْسَلَكُمْ وَلا قدَ عَتُمُْ النشْئةَ الأُول وَلاقدد عَتُمُ النشأةَ الأُول فَلَناَا تَذَكَون وَلاقدَْ عَْتُمُ نشْئَةَ الأُول وَلاقدَدْ عَْتُم النشْئةَ الأُول فَلوناَا تَذكَّون وَلاقدد عَْتُمُ النشْئةَ الأُول وَلاقدد عَتُم النشْئةَ الأُول فَلولاَا أفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَفَرَأَيْتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حطاماً فضلتم تفكرون لو نشاء لجعلناه حطاماً فضلتم تفكرون لو نشاء لجعلناه حطاماً فضلتم تفكرون إنا لمغرمون إنا لمغرمون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون, بل نحن محرومون الماء الذي تشربون اف رايتم الذي تشربون اف الذي تشربون انتم من المزن ام نحن المنزل اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه اجاجا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ افَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُم أَن شَأَتُم شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُن شِئُونَ أَأَنتُم أَن شَأَتُم شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُن نحن جعلناها تذكرة ومتع للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتع للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فَد أُقُسِمُ بمَواقِع الجوم فَد أُقُسِمُ بمواقِع الجُوم فَد أُقُسِمُ بمَواقِع النجوم وَإِهُ لََسَم لو تَعلهُ نَعظم وَإِهُ لَقَسَمٌ لو تَعَهُ نَعظم وَإِهُ لَقَسَمٌ لو تَعَهُ نَعظم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ لَّا لا يمسه الا المطهرون تنزل من الرب العالمين فبهذا الحديث انتم مدهنون تنزل من الرب العالمين فبهذا الحديث انتم مدهنون فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُنُقُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُنُقُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُنُقُ وَأَنْتُمْ وانتم حين اذ تنظرون وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان غير مديلين فلولا ان كنتم غير مديلين فلولا ان كنتم غير مديلين ترجعونها ان كنتم صادقين فترجعونها ان كنتم صادقين فترجعونها اَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ طَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لك من أصحاب اليمين. فسلام لك من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين واما ان كان من المكذبين الضالين الظالمين فنزل من حميم فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم وتصلية جحيم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين إن هذا له حق اليقين إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 2- سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 3- بسم الله الرحمن الرحيم 4- سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 5- بسم الله الرحمن الرحيم 6- سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي هو الاول والاخر والظاهر والباقي وهو شيء عليم هو الاول والاخر والظاهر والباقي وهو شيء عليم هو الاول والاخر والظاهر والباقي وهو بكل شيء عليم والَّذ خَلَقَ السَّمواتِ والالْأَْرضَ فيِي سِتَّةِأَّ مِن ثمُم سْتَوَعَ الععْجْ يَعلم ماَا يَلِج فيِي الأرضِ وَماَا يَخوجُ منْهاَا وَمَا يَزِلُ منها مِنَ السَّماء وَماَا يَزِلُ مِنَ السماءاءِ وَماَا يَعْج فيِيهَا وَوهو معكُمْ أين مَا كُُم واللهَّهُ بِماَا تَعمل نَذَصير والَّذِي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْرضَ فِي سَِّةِأَّ مِ ثمُم مْتَوَعَ العْجْ يَعلم ماَا يَلِجُ فيِي الأْرضِ وَماَا يقوج مِنْهاَا وَماَا يَزِلُ مِنَ السَّماء وَماَا يَزِل مِنَ السَّماءاءِ وَماَا يَعْْج فيِيهَا وَهُو معكُمْ عينَ مَا كُُم واللهَّهُ والذِي خَلَقَ السَّماواتِ والالْأَررضَ فِي سَِّةِأَّ مِن ثمُتَوَعَ العْش يعلم ماَا يَلِج فيِي الأررضِ وَماَا يَقوج مِنْهَا وَماَا يَزِلُ مِنَ السَّماء وَماَا يَزِلُ مِنَ السَّماءاء وَماَا يَعرج فيِيهَا وَهُو معكمُمْ أين مَا كُُم واللهَّهُ بِماَا تَعمل نَذَصيد لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النهار النهار فِي اللَّيْلِ يُولج الليلى في النَّهارِ وَيُولجُ النهارَ في الليْم وَوهوعَظمُ بذات الصّدور يولج الليلى في النَّهار وَيُولج النهارَ في اللي يج الليلى في النهار وَيُولج النَّهارَ في الليْم وَوهوعَظمُ بذات الصّدور يولِجُ الليلى فِي النَّه لِ وَيولِجَُّه رَ فِي الليل يُولِجُ الليلى فِي النَّهَارِ وَيُولِجَُّه رَفِي الَّْلِ وَهُو عَلم بِذاتِ الصّدور آمِنُوا بالِلهِ وَرَسُولِهِ وَأَمثِبوا مَِّ جَعَلَكُ مُستَقْلَ فينَ فِي ببلََّذينَ آممَنوا مِكُمْ وَأَ فَقُلَهُمْ أَجركَبِي آممِنوا بالِله وَرسُولِهِ وَأَثِبُ مِما جَعَلَةُ مُسْتَقْلَثينَ فيِي بلََّذينَ آمَنوا مِكُمْ وَأَ فَقُلَهُمْ أَجر كَذير آمِنُوا بالِالله وَرَسُولِهِ وَأَنثِبُوا مِما جَعَلَةٌ مُتَقْلَثينَ فيِي ببلََّذينَ آمَنوا مِكُم وَأَ فَقُلَهُمْ أَجر كبير فَمَالَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كنتم فَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كنتم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 114. وإن الله بكم لرؤوف رحيم 115. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى النور 116. وإن الله بكم لرؤوف رحيم 117. هو الذي ينزل على عبده آيَاتِ الْبَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ الله بكل رؤوف رحيم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 i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 multimodal sacrifices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 مَنْذَ الذي يُقْرِب اللهَّه قَرضًا حَسَن الذي يُقْرِبُ اللهَّهَا قَرضًا حَسَنًا فَيُضَعفَهُ لَه فَيُضَاعفَهُ لَهُ وَلَهُ أَج كَرين مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يسعى نورهم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 118. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 119. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيديهم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 فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باقنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء فَٱلْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قبله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا واضرب بينهم بسور له باب باقله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرقتم بالله الغرور ينادونهم الم لمنكم معكم قالوا بلى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 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي قرض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم اجر كريم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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اولئك اصحاب الجحيم يعلمون انما الحياه الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر, وتكاثر في الأموال والأولاد كنثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وفي الآخرة عذاب شديد 124. ومغفرة من الله ورضوان 125. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 126. اعلموا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 مغفرة من الله ومغفرة من الله وربوان وان الحياة الدنيا الا متاع الغرور اعلموا ان ان الحياة الدنيا لعب ولهو وزينا وتفاخر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 وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ هَذِهِ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّهٍ وَجَنَّتِ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَأَعْتِدَّتْ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا, أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلِكَ طِبْلُ الله يُعْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ هَادِقٌ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمنوا بالله ورسله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 119. ما أصاب من مصيبة في كتاب ولا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 121-إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 122-كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور لِكَي لا تَأْسَوْا عَلَ ما فاتَكُم وَلا تَفْرَحُوا بِمَآتَاكُم وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ لِكَي لا تَأْسَوْا عَلَ ما فاتَكُم وَلا تَفْرَحُوا بِمَآتَاكُم وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ان الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغمي الحميد الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل الله هو الحميد الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل الله هو الحميد وَقد أأَرسَلنا أُسُنا بِبَناتِ وَأَزَلنا معهُ وَأَزَلنا مع الكِتابَ والمزانَ لَقومُوم الناسَّاسُ بالِقِصط وَأَزَلنَ الحَدييدَ فيِي بَكس شَديدُ وَمَنَا فع النَّاس وَلعََ الله مَ يَصُ وَسُلَهُ بالِالغَب إ الله قَغم عزييد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم وانزلنا معهم الكتاب والليزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 124. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون 125. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه وَآتَيْنَاهُ الْاِنْشِ لَوَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَاناً وَرَهْبَانِيَةً لَذِ تَدْعُوهَا وَرَهْبَانِيَةً لَذِ تَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا فَنَرَعَوْهَا حَتَّى رَعَايَتَهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الإن جَعَلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحما ورهبانية لذ تدعوها ورهبانية لذ تدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم الا بطغيا رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم ما اتيناه ال جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحما ورهبانية اذ تدعوها ورهبانية اذ تدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فنرعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم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 الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله ياتيكم كفيلين لرحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله وآمنوا برسوله يُكْفِلِينَ بِرَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَن لَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفضل لئلا يعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم اهل الكتاب لا يقدرون على شيء من الله وان الفضل بيد الله 126. والله ذو الخضل العظيم